أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا أَصَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّعْوَنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 أنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّرٌ ما هم فيه وباطلُ ما كانوا يعملون قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون آباءكم قُم وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم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 تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجدى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْفَى عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وكتبنا له في الالواح من كل شيء نعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها سارييكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم حبقت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.